استجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتينا اهله ومثلهم معهم رحمة من منا رحمة من منا وذلك رابرابي وإسماعيل وإدريس وذو الكفن كن من الصابرين خلاهم في رحمتنا إنهم من الصالحين ولم نهون إلا فاستجبنا له فكشينا به من غم فاستجبنا له اصراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ضيّل الله عليهم والقائمين وذكر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيها ولا تكلمون إنّه كان فريق من اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم الفائزون قال كم لبثتم في الارض عدد سنين قالوا لبثنا يوما او يوم, يوم فاستنزعا تعالى الله الملك الحق لا, لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو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 سَنُؤَخِّرُهَا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُرَّبْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشيء. صالح عباده في ما دعت كلا إنها كلمة الله.